بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خوي بخشنده مهربان اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاتك دوروان بين لا الدلين شاتيد دين كبراستي تو بيعنبري خوايت وديار خواج دزاني كتوروان كراوي أبي وخوا شاتيد داد كبيجمان دوروان دروزنن. اتخذوا. ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون سواندا دروكاني خوين كر بقلقان بوخاين انزا ريغري خلتشي عندك لا ري براستي اوان كاريت شي ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطوى على قلوبهم فهم لا يفقهون. أويك وترال برأو بو كبراستي أوان باوريانه ناو لپاشان ببا وربون إن زمور نراب سردليان دا يتر أوان هستيناجن. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَذُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَن يَفْلَحُونَ حركاتك دائم بيني لا شوقا سرسام الدكات و اگر قصب جوی لقصکانیان دا دگریت دوروان هر وقت داری هل پسیر دراون و آگو دبن هاوار و قیره بۆ بو سر هەر هر اوان ان دجمن که وات خوت یان لی بپاریزا یا خوا لە یان بری چون ورد جیر لحق وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ كاتيك <تصفيق> بيان بوترى ورن بولاي بيان قمبري خا تاداوا ليبر دنتن بابكات دا سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين بواعوانة يكسانة دعوة لبور دنیا بواب كيت دعوة لبور دنیا بوانا كيت براستي خوارين موني قليلا ريلا دران ناكات هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خذائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون أوان أو كسانا كذلين دارایی مەبەخشن بە ئەوانەی کە لەگەڵ پێغەمبەران تا بڵاوەی لێبکەن لە کاتێکدا هەرچی گەنجینەکانی ئاسمانەکان و زەوی هەیە هەمووی هی وکان بەڵام نازانن یقولون لئن رجعنا ئلى المدینة لەیخرجن الاعز منها الاذل وللله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكننا المنافقين لا يعلمون. دور وكان دالين سويند بيه أجر جراين وبو مدينة بأجمن دصلاة دارو لا تبرزكان لمدينة در دكان ريزو جوريتن هابو خوابو في غمبري خوابو با وردارنا بلا مدوران يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أي أوانك باورتن هنا و معلوم من دالان تن بأجات نكن لا دخوا هركسي غاب كات اَوَانَ أَخْوَانَ خَسَارُ مَنْ دَن وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قريب فأصدق وأكم من الصالحين. ببخشان هندي لو روزياني پیمان داون پش آوي مردن یا خبره که بگره، او سابله تخوای خوّزگ مردنی من الدواب خسته بومایه چنی زیگ دا معلم ببخشایو تاكان بومايا ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هر جيس خواهد كسيك دوانا خاد لمردن كاتك كوقتي مردني هات وخواه شار زابو